وما أدراك ما زينب هنا زينب وما أدراك ما زينب ندعو المجد وصوت المهدي ندعو المجد هنا زينب هنا زينب وما أدرك ما هنا, هنا زينب هنا زينب وما أدرك ما زينب نداو المجدي نداو المجدي وصوت المهدي ندعو المجد وصوت النار هنا زينب وما أدرك ما زينب هنا زينب وما أدرك ما زينب ندعو المجد وصوت المجد نادى المجد وصوت المجد هنا زينب هنا زينب وما ادراك ما هنا زينب, هنا زينب وما ادراك ما نداء المجد نداء المجد وصوت المجد نداء المجد وصوت المجد اسم زينب على اشفاع الذكر انذكر في الحال وقعت كربلاء ولو دميع لي عيون على البد حدار ذكر زينب والمصائف نزلاء اسم زينب لو على شمال هنذكر ذل في الحال وقعت كربله ولدمع علي عيون على الخالد حدا ذكر زعلنا والمصايب نزلت اسم راسخ بين الضلو عن حفات وبالقلاب صوت الحزن زيت مثلاء زين أبو أخوها الذي جنب النهار وصوب عيونه بن فات حرملاء اسم راسخ بين لطلوعا حفاء وبالقلاب صوت الحزن زيت يا نبخه الذي جنب النهار تصوب عيون ابن بلاد حر ملها تصوب عيون ابن بلاد حر ملها دمع عينه ودمعه تنهمر دمع عينه الزنب يدري عنها موجة ليه ويدري قلبي الحارة يهوي ويا القمار ويدري قلبي الحارة يهوي ويا القمار وصابخوها قاسماتي تحملي وصابخوها قاسماتي اسم زينب لو على شراء الذكار تنذكر في الحال وقعد كرفلة ولو دمع لي عيون عن حد الحدار ذكر زينب والمصايب نزل اسم زينب لو على شراء الذكار انذكر في الحال وقعت كربلاء ولو دمي عليه عيون على الدن حدار ذكر زينب والمصريب نزلاء اسم راسخ بين لطلوع الحفار وبالقذب صوت الحزن تتمثلاء اهدى يا نبوخو هالذي كانت بالنغاية مصوّب يا عيونه ابن بلايت حر ملاي مصوّب يا ابن بلايت حر ملاي دامع ويا دمعت همار لجل زيانة فيدري عنها موجّلها دمع عينا ويا دمع في عنها موجله بيدري قلب الحاره يهوي يا الجمار صابخ غا قاسي ماتت حملاي صابخ غا قاسي ماتت يدري العزيزة تقاسي من بعد الأذية تركب بعد عين العقيلة على مطية يدري المصايف تبتدم بالغاضرية من بعد لو طاح الحسين على الوطية يدري العزيزة تقاسي من بعد الأذية بعد عين العقيلة على مطيئة ويدري المصايب تبتدي من الغاضرية من بعد لو طاح الحسين على الوطيئة من بعد لو طاح الحسين على الوطيئة الحسين على ال... تصيح يا عيوني لا تخيلوني تصيح يا عيوني لا تخلوني من بعدكم يا أخوتي سو تضربوني ما يرحموني الزوم يجفوني الزوم عدوان ولراضي الشام يسبوني تصيح يا عيوني لا تخلوني تصيح يا عيوني لا تخلوني من بعدكم يا أخوتي بسا تضربوني ما يرحموني القوم يجفوني قوم عدوانه لراضي الشام يسفوني قوم عدوانه لراضي الشام يسفوني در العزيزة تقاسي من بعض الأذية تركب بعد عين العقية على مطية يدر المصايب تبتدي من الغاضرية من بعد لو طاح الحسين على الوطية من بعد لو طاح الحسين تصيح يا عيوني لا تخلوني تصيح يا عيوني لا تخلوني من بعدكم يا أخوتي SOT ضربوني ما يريح موني الغوم يجفوني الغوم عدوان ولرام الشام يزبوني تصيح يا عيوني لا تخيلوني من بعدكم يا اخوة SOT ضربوني ما يرحموني القوم يجفوني قوم عدوانه لراضي الشام يسبوني قوم عدوانه لراضي الشام يسبوني وتدري الحور لو طاحي البطل عبا تضل بلا ولمجروحة الإحسان وتجذر الحجر الطحي البطل عبضه تظل بلا ولا مجرور حد الافشاء وتمشي ميه الدراوي بفيه تتل ارجع او تمشم يا الشراوي وويلي يتل ارجع بتمر وسطا الصدر تتلا هب الانف استقول الحار اللاشمته على الناس ولا شفعان حجر ساطي يصوب راي تكون في الحارة اللا شنت تعال يغنا اولا حجر الذاتي يصوب الرات اولا صحيت يا خويا يا ابو النماز اولا صحيت يا خويا يا ابو النماز فما يقدر على الجيال الشديد الباس او يقدر على الجيال الشديد اه وتدري الحار لا طاح البطل عظم تظل بلا ولا مجروح وتدري الحار لا طاح البطل تظل بلا ولا مجروح حت الاحزاء وتمشي مسرا وويه يجي ارجع وتمشي مسرا وويه يجي ارجع every more الصدر تدلع حب الالفا يقول الحار لا شمتت على غلنا قولوا شافت حجر ساطي يصب الله صحيت يا خويا يا ابو النماس الله صحيت يا خويا يا يقدر على الجي شديد الباس